عوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والملتيمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصّاب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 ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليصلحين وأشهد أن محمد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبيه ديه وسلب سنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله جل على إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجالهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير رحمه الله تعالى بسندي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت, قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيذكر الرجال في كل شيء ولا نذكر فأنزل الله عز وجل إن, إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية وأخرج يعني عنها كذلك بنحوه الترمزي والمؤمنين والنسائي، وكذلك أخرج مريو عن عن أم عمارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، يعني وهذه أحاديث وإن كان في بعضها مقال إلا أن لها شواهد حديثية تدل على صحتها وكذلك مما يوافق ظاهر القرآن، وعلى ذلك سبب نزول هذه هذه الآيات. <تصفيق> لما كان الغالب في تشريعات القرآن بأن الله جل وعلا يخاطب الرجال ولكن في ضمن تشريعات الرجال يأتي مخاطبة النساء ولذا ثبت عند الإمام أحمد عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال يعني أي يعني لهن مثل ما شرع الله عز وجل للرجال من الأحكام استثناء بالأحكام التي تخص النساء في ذلك، فلذلك جاءت هذه هذه الآية لتوضح هذا المعنى وتبين أن أن من تش أن من تشريعات النساء مطمور في تشريعات فجاء، يعني داخل في ضمن تشريعات يا أفجال. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والجمع بين الإسلام وبين الإيمان يدل على أن على أن الإيمان أخص يمن الإسلام والإسلام والإيمان إذا انفرضا اجتمع وإذا اجتمع يانفرضا بمعنى إذا جاء الإسلام يمفردا فإنه يشمل الإيمان وإذا جاء سياق الإيمان وإذا جاء إيمانا عن الإسلام فإنه يشمل الإسلام. أما إذا اجتمع فحينئذ يكون الإسلام المرض به ال ال الاتياد بالشوارع الظاهرة والإيمان يكون المرض به الاعتقادات الباطنة كما بين النبي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله وسلام عليه وسلم عن, عن الإسلام قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة و... وإيتاء والزكاه وصوم رمضان وصو و... وحج البيت إن استطعت إليه إليه سبيلا ولما سأله عن الإيمان قال صدقت ولما سأله عن الإيمان قال أنتم من بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم من آخر والقدر خير الخي... وشر إذا عندما اجتمع فال... فالإيمان أخص من الإسلام ولذلك جاء في سورة الحجرات قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فلما جاء ال، فلما جاء ببعض الش الظاهرة من الصلا من من أحكام الإسلام ظنوا أن ذلك دل على على الإيمان، فبين الله سبحانه وتعالى قل لم ت يعني قل قل لم ولكن قل يعني قالت الأعراب أمنا قل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن أثبت الله سبحانه وتعالى لهم الإسلام ولكن بين بأن الإيمان لما يدخل في قلوبهم. العراف فرحوا جداً بهذه الآية. لأن لما إذا دخلت على الشيء هي صريحة تدل على عدم بقوله لكنها تدل على شيء آتن. لابد يعني أن يأتي. نعم فتقول مثلاً يعني حضر الناس ولما يحضر فلان فلان إيه سيحضر إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني كان قوله تعالى ولما يدخل الْإِيمَانُ في قلوبكم يعني سيأتي إن شاء الله جل وعلا الإيمان سيدخل لحقا لكن فرق الله عز وجل الشاهد الشاهد هنا بأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الإسلام وبين الإيمان إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات هنا يعدد الله عز وجل أصول التشريعات التي يستوي فيها الرجال ويستوي فيها النساء والقانيتين والقانيتات من القنوط القنوط هو دوام الطاعة، والمقصود أن يعني أن يعني هؤلاء الذين يديمون طاعة الله عز وجل من الـ من الـ من الرجال ومن النساء والصادقين والصادقات، والصدق هو هي من من أحمد الخصال، وهي من أهم خصائص الإيمان ومن, ومن أهم صفات الإيمان، ولذلك. يعني الصدق دليل الإيمان كما أن الكذبة أمرت نفاق ولذلك لما كان الصدق خصلة محمودة كان هناك من العرب من لم تؤثر كان هناك من الناس من لم تؤثر عنه كذبة أو كذبة لا في جهلية ولا في إسلام وهذا أبو سفيان لما جلس بين يدي هرقل وكان كافرا يعني آنذاك فسأله هرقل فقال أبو سفيان فلولا الحياء فلولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبتوا علي لكنه استحيا استحيا وهو كاف من الكذب الكذب شيء بغيض جدا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإن الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وياكم والكذبة فإن الكذبة يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولياذ بالله وما زال الرجل يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب صلى الله عليه وسلم أولى ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في مسألة في الصدق وفي في الكذب من بدائع كلام يقول الصدق مرارات المبادئ حلاوات العواقب. والكذب حلاوات المبادئ مرارات العواقب. فالصدق ثقيل جدا. يعني الصدق على أصحابه حمل الصدق والتخلق بخلق الصدق كحمل الجبال الرواسي. ولا تأتى إلا, إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانوا على ذلك. وأما الكذب شيء يسير جدا خفيف والصدق دائما يوقع أصحابه في في وطاعات لكن كما قال ابن قيم حلاوات مرارات, مرارات المبادئ حلاوات العواقب عاقبتهم إذن الله جل وعلا حميدة لكن الكذب قد يخف في أول أمره لكن عاقبته أليمة <تصفيق> ويكفي في شرف الصدق بأنه سل مصدقية وكعب بن مالك رضي الله عنه لما جرى عليه ما جرى حين حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في غزوة تبوك واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عليه بالصدق واعتذر بضع وثمانون رجلا بكذب يا من المنافقين وكذلك مثل كعب رجلان يا رجلان اعتذر أيضا بالصدق فماذا قال كعب لما نجاه الله سبحانه وتعالى وأنزل براءته بعد ما جرى عليه ما جرى والحديث في الصحيح قال, قال يا رسول الله صلى الله وسلم عليه إنما نجاني الله تعالى بالصدق وإن من, من توبة الله علي ألا أحدث إلا صدقا قال كعب فما علمت رجلا أبلاه الله في صدق الحديث كما أبلاه رضي الله عنه والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات صابرين في البأساء والضضاء في المحن والابتلاءات عم والصب نصف الإيمان والإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر وقال عمر رضي الله تعالى عنه خي قيوعيش أدركناه بالصبر والصابرين والصابرات صابرين على الطاعة وعن المعصية وعلى وعلى أقدار الله المؤلمة بأنواع الصبر الثلاث والخاشعين والخاشعات والخشوع هو خضوع القلب لله سبحانه وتعالى ويظهر أصب ذلك على على كما كما قال جل وعلا سيماهم في وجوههم من أصب السجود يعني كذلك كان الصحابة رضي الله وطلع عنهم الخشوع باد عليهم سيماهم في وجوههم من أصب السجود بسبب السجود وهذا هو خشوعهم. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والم والمتصدقات كذلك جمع الله عز وجل هنا بين الصدقة الصدقة تشمل الصدقات الواجبة من الزكوات ونحوها وكذلك تشمل صدقات التطوع تشمل كذلك سلة الأرحام ونحو ذلك والصدقة سميت صدقة لأن صاحبها صدق الله سبحانه وتعالى فيما اعتمنه على النعمة التي بيديه من هنا كانت الصدقة صدقة لأن صاحبها صدق الله سبحانه وتعالى يعني في في في في, في يعني في, في تصريف النعمة على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. والصوم له مزية على غير من العبادات ولذلك اختصه الله عز وجل من بين سائر العبادات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث في الصحيح كل يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ولما كان الصيام من الصبر وكان جزاء على الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كذلك الصائمون والصوم عبادة تخرج العبد من التشبه بالبهائم إلى الالتحاق بالملائكة والتشبه بهم فكذلك ملائكة الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفتروا كما أن الصوم كذلك يضيق مجال الشيطان وأعظم رسائل الصوم للناس أنه تحرير للناس تحرير لأصحابه من رق العبودية للشهوات إلى رق العبودية لله الواحد القهار والصائمين والصائمات سعيد بن جبي رحمه الله تعالى يقول من صام رمضان وصام كذلك ثلاثة أيام من كل شهر كتب من الصائمين والصائمات كتب فيها من, من, من ضمن هذه الآية أي والصائمين والصائمات والحافظين وفروجهم والحافظات وهذه العفة التي وصف الله عز وجل بها عب... يعني عباده المؤمنين هذه أمهات, الط... أمهات الشرائع والحافظين فروجهم والحافظات وحفظ الفوج يشمل العفة والصيانة والست كما قال جل وعلا والذين هم لفوجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وصيادة الفروج وحفظ الفروج ومن أعظم أسباب قوة المجتمعات ومتانة رابطتها وإلا فشيوع الفواحش في المجتمعات سبيل لهلاك هذه المجتمعات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وكل شيء كما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل شيء جعل الله له حدا وجعل له غاية إلا الزكّ فقال جل وعلا والزكّين الله كثير والزكّات فلماذا لم يجعل الله لم يجعل الله سبحانه وتعالى للذكر حدا لأنه أسهل شيء وأعظم الأعمال وأعظم الأعمال أجرا عند الله سبحانه وتعالى ولا الله أكبر وثبت الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان يسير في أصحابه فمروا على جمدان جمدان جبل على بعد ليلة من المدينة فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون سبق المفردون والمفردون هو من أفرد وفرد وانفرد بمعنى إذا اختص بشيء دون الناس إذا انفرض بشيء دون الناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون قيل وما المفردون قال الزاكرون الله كثير والزاكرات هؤلاء الذين انفرضوا عن الناس بهذه العبادة العظيمة وسبقوا عند الله سبحانه وتعالى غيرهم والذاكرين الله كثير والذاكرات وسبت كذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا وذكر الله عز وجل هو دليل محبة العبد لربه سبحانه وتعالى ودليل لمحبة الله جل وعلا للعبد لأن الله جل وعلا يوفقه لذلك وثبت كذلك الحرف لذا قال جل وعلا فاذكروني أذكركم ثبت الحديث في الصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم والذاكرين الله كثير والذاكرات أعذ الله لهم لهؤلاء جميعا أعذ الله لهم مغفرة وأجر عظيما إذا هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى استواء النساء مع الرجال في الأجر وفي أمهات الأحكام وفي وفي الأصول التشريع وأن التشريعات التي و وبدلالة هذه الآية فنساء شقائق الرجال فما شرع الله عز وجل للرجال ويدل على على تشريع للنساء وإنما غالب أوامر القرآن يكون لذجان من باب الستف والصيانة والمحافظة عليه ولذلك أطلق على الزوجيه الأهل فلما قضى موسى الأجل فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله قال قال وصار بأهله قال كسو نعم أنا سبب أنا من جانب الطور نار وقال لأهليم كسو إني أنست نار لعلني اتيكم. بخبر او جزوة من النار لعلكم تصلون عبر عنها بماذا? وليس هذا فقط. ها? لعلي اتيكم. عبر عنها بالضمير المذكر ولا لا? جمعة الزكور. اتيكم. هذا كله يدل على ماذا? يدل على صيانة النساء. وعلى المحافظة يعليهن. وهذا هو أحد الأسرار لماذا جاءت جاء غالب التشريعات لرجال مع أن النساء مخاط مع أن النساء مخاطبات بهذا التشريع ولذلك جاءت هذه الآية لتدل على ذلك لتدل على ذلك عذ الله لهم مغفرة وأجر عظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيرات من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة مؤمن ومن مفرد لكن هذا المفرد في في في سياق النفي والمفرد في سياق في سياق النفي طعم ولا صيغة, صيغة عموم عومم المقصود هنا عموم المؤمنين وعموم المؤمنات نعم وهذا أبلغ في النفي يقول الله جل وعلا وما كان وهذا خبر وهذا أبلغ ممن من من أن ينهأهم الله عز وجل عن ذلك وإنما يبي وإنما يأتي يأتي الخبر يدل على أن هذا أمر مستقيم أن, أن هذا أمر مستقيم في عموم المؤمنين والمؤمنات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أبدا إذا قضى الله ورسوله أمر أي أمر أي يكون لهم الخيارة من أمين ليس لهم اختيار لا لا لمؤمن ولا لمؤمنة ليس لهم اختيار مع الله مع أمر الله أم رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يكون لهم الخيار من أمهم أبداً ولا رأي مع مع رأي النبي صلى الله عليه عليه ولا قول مع قوله وكثير من السلف كمجاهد وقتادة وكذلك مقاتل بن مقاتل ابن حيان يقول بإن يقول نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش لما خطبها النبي صلى الله وسلم عليه وسلم على مولاه زيد بن حارس طبعا زينب بنت جحش أسدية نسيبة من هي من قريش وزيد يعني أعتقه النبي صلى الله وسلم عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه ولكن أعتقه لما نزل قول الله جل وعلا ودعوهم لآبائهم هو أقصاته عند الله نعم فلما خطب زيد فلما خطبها على زيد بن حارثة رضي الله تعالى يعني هما أنفت أولاً زينب لأنها نسيبة يعني, يعني قراشية نعم أنفت أولاً ثم لما علمت يعني أن بسلم يعني وريد هذا الأمر أجابت فلذلك قالوا نزلت هذه الآية في امتناع زينب ثم إجابتها ثم إجابتها بعد بعد ذلك أو كما قال عبد الرحمن بن زيد قال نزلت في أمك في أمك يا كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على زيد بن عبس بعد فبعد فراقه زينب فأيضا يعني امتنعت أولا فالأية تشمل وعلى كل حالة وعلى أي حال فالآية هنا عامة وما كان لمؤمن سواء نزلت في زينب في يعني في أولا من زيد أو نزلت في غيرها فالآية هنا عمّة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وشدد الله عز وجل في ذلك أنه ليس لأحد من اخترار وشدد في ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله في أمر من أوامر الشرع، ومن يعص الله ورسوله عموما رجلا كان أو امرأة جالا كان أو, أو نساء فقد ضل ضلالا مبينا، يعني ضل ضلالا بينا واضحا وهذه الآية كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا يعني لا تقدموا قولا على قول ولا رأيا على رأي ولا هدية على هدية عليه الصلاة والسلام إذن الآية هنا تأصل أصلا عظيما للمؤمنين هو يعني طاعة الشرع طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة مطلقة ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمل منكم فأفرض نفسه سبحانه وتعالى بالطاعة وأفرض رسوله صلوات الله وسلم عليه بالطاعة ولم يفرد أولي الأمر بالطاعة لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلم عليه فهذا يدل على وجود طاعة النبي صلوات الله وسلم عليه ولذلك السنة تشرع السنة لها طاعة مستقلة وهناك أحكام لم تأتي في لم تأتي في القرآن وجاءت في السنة إعطاء الجدة السدس تحريم نكاح المرأة على خالاتها أو على عمتها. نعم. بيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الكلالة ونحو بذلك، فهذا كله أحكام وردت بها السنة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتغفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا من منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وإذ تقول التقديم وذكر إذ تقول وإذ ظرف لما يستقبل من الزمان ظرف ظرف غير جازم مثل مثل إذا لكن إذا لما يستقبل لما يستقبل من الزمان وأما إذ لما مضى من الزمان إذا والتقدير وأذكر إش تقول للذي أنعم الله عليه والذي أنعم الله عليه هو زيد أنعم الله عليه ماذا بالإسلام صحبة إسلام والهداية وصحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه نعمة عظيمة ويستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وأنعمت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه. وكان مولى النبي كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وهنا لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه زينب بنت جحش وهي بنت عمته رضي الله تعالى عنها لزيد بن حابسه. طبعا زيد كما ذكرت لكم زيد نسيبة يعني قرشية يعني لها وضعها في في نساء العرب. فلما زوجها زيد زيدا يعني لم تكن الأمور بينهما تسير كما أمر الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والعلاقة بين الزوج والزوجة وبين الرجل والمرأة على ثلاث مراحل المرحلة الأولى وهي, وهي أعلى المراحل مرحلة السكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها تسكنوا إليها يعني تأووا إليها كما يأوي المحب إلى حبيبه فإن لم يمكن هذا السكن فتبقى المودة بينهما المواد التي يعني تطيب العشرة بين الرجل وبين المرأة فإن لم يبقى، فإن لم تبقى المواد يبقى الترح وبينهما والسلسة كانوا يعني ليس لها نصيب في علاقة زينب رضي الله تعالى عنها بزيد بن حارث فلم يعُد زيد رضي الله عنه يطيق زينب رضي الله تعالى عنها للشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى ولم تعود زينب رضي الله تعالى عنها تطيق ز رضي الله تعالى صارت العلاقة بينهما في نوع من من من الجفاء فكان زيد رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم النبي السلام زواجه زينب زواجه زينب وزواجه كذلك فكان زيد يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان الله سبحانه وكان النبي السلم يقول لزيد كلما جاء يشتكي امسك عليك زوجك واتق الله وكان يستشيوه فيه طلاقه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له كل ما جاءه أمسك عليك زوجك واتق الله إلا أن هنا حصل عتاب هنا في هذه الآية من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الله جل وعلا أوحى لنبي صلى الله عليه وسلم بأن زيدا سيطلق زينب وأنت ستتزوجها وأن الله سيزوجك إياها حتى يقطع مسألة التبني وأنه إذا تزوج زوجة دعيه الذي كان يدعى إليه فكان هذا أدعى للقضاء على هذه القصرة الذميمة التي كانت عند العربة التي كان وهي مسألة التألى وهي مسألة التبني التي كان يترطب عليها انتهاك الحرومات واختلاط الأنساب والاطلاع على العورات نعم لأن الله جل, جل وعلا يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصل نعم فلذلك لما أعلم الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فصار النبي صلى الله عليه يعلم ايه يعلم ماذا يعلم أن زيدا سيطلق زينب رضي الله تعالى عنه وأن الله جل وعلا زيد سيزوج لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى من مقالات المنافقين ومن الألسنة التي تلوقه حين يتزوج حين يزوجه الله جل وعلا زينب، فكان كلما جاءه زيد يشتكي. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وانقم، أمسك عليك زوجك واتق الله فعاتبه الله عز وجل في ذلك ويستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما اللهم بديه الآية هنا دلت عليه وتخفي في نفسك ما اللهم بديه إذا الشيء الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه سمبديه الله جل وعلا ولا لا أليس كذلك؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه فلما قضى زيد وتخشى الناس والله حق أن تخشاه هذا عتاب من الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تخشى الناس؟ أنا بس أنا يخشى من هؤلاء من السنة المنافقين ومن السنة المشايخين كيف يتزوج كيف يتزوجها وي كانت تحت يعني ال ال ال يعني دعية الذي كان يدعى إليه وهو زيد كان يدعى زيد بن محمد نعم عليه الصلاة والسلام وتخشى الناس والله حق أن أن تخشى فلما شوفنا لا إذن إذن إذن إذن الآية هنا فيها قرية فيها دلالة عليه. فيه دلالة على أن ما أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه لابد أن أن يبديه الله ولا لا والذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه هو هذا فلما قضى زيد منها وترًا والوتر بمعنى الحاجة والعرب يعني صار له حاجة له فيها واستحالت العشرة بينهما فلما قضى زيد منها وترًا زوجناكها زوجناكها زوجها الله عز وجل له لكي لا يكون على المؤمنين. وهذه العلة في هذا التشريع الإلهي. وهذا الحكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. لألا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطروا. هذا كان حتى يبين الله سبحانه وتعالى قطع مسألة التبني. وحتى لو كانت زوجة يعني دعية فإنه كذلك إذا طلقها. يتزوجها النبي زوجها الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمر الله مفعولاً وكان أمه الله في تزميج جزينب قضاءاً قضاه الله جل وعلا في القدم إذا لابد أن يكون مفعولاً كائناً لا على وهنا جاء العتاب للنبي صلواته جاء, جاء عتاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الذي سمعتموه هو التفسير الصحيح للآية وإلا وهذا ويعني الدل على ذلك يعني يعني يعني استدل ب يعني بان الله جل وعلا ذكر في هذه الايه ما اخفى النبي عليه الصلاة والسلام في صدره وهو فلما قضى زيد منا وطئا لأن الله قال وتخفي في نفسك ما الله مبدي وهذه الآية اوضح فيها ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أقوالا لا تصح ولا طريق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الحافظ ابن الكثير قال ذكر ابن جريب وابن أبي حاتم هنا أثاراً عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوعدها ما الذي أورده أو, أو الذي أورده ابن جريب الطبري رحمه الله تعالى طبعا المستشقون كانوا يتمسكون مثل هذه الأشياء هؤلاء المنافقون يتمسكون مثل ذلك ابن جريد طبي رحمه الله فسر الآية هنا بمن نقله عن, عن بعض السلف رحمه الله تعالى وتخفي في نفسك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرأى زينب يوما فوقع في نفسه ووقع حبها في قلبه عليه الصلاة والسلام حشاه وكل عليه الصلاة والسلام ومثل هذه ومثل هذه ال الأمور لا تليق أبداً ب بيا مقام النبي صلى الله وس عليه وسلم لماذا؟ لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها هو النبي صلى الله عليه وسلم زوجها هو الذي زوجها زيد رضي الله زيد بن حبيش رضي الله تعالى عنه في البداية وهي كانت تتأبه وتمتنع لولا أنها لولا أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم عليهما نحن نحن ذكرنا بأن ذكر مجاهد وقتاد ويمقاطل ابن حيان بأن قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أي أي يكونهم الخيرة من أمرهم فهذه نزلت في في زينب في شأن زينب لما لما امتنعت ثم ثم أجابت بعد ذلك إذن إذن الذي أورده ابن جاهد رحمه الله تعالى مخالف لسياق القرآن ولذلك المحققون من أهل العلم اعتبروا بأن هذه سقطة من إمام الطبري رحمه الله تعالى مع جلال قدره لما لأن يخالف سياق القرآن ولذلك الشنقية رحمه الله تعالى في أضواء البيان فند هذا القول تفديدا عجيبا وذكر ما ذكرته لكم وتخفي في نفسك ما الله مبديه لو كان الذي ذكره صحيحا لذكره الله سبحانه وتعالى ولا لا لابد أن يذكره الله سبحانه لأن الله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه فلو كان أخفى في نفسه أن زينب وقعت في قلبه عليه الصلاة والسلام لبينه الله سبحانه وتعالى لكن الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام ما أوحاه الله له بأنه, بأنه سيزوجه زينب رضي الله تعالى بعد طلاقها من زيد هذا هو الصحيح في, في تفسير هذه الآية وهذا هو الذي يليق بمقام النبوة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه أصاب شأنها شأن الأصاب الأخرى التي أوردها كذلك الطبري رحم الله الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين في في شأن يوسف أو في شأن داود عليه السلام في في في صورة صاد أوردو أثرا عجيبة كيف أن داود أعجب بزوجة أحد قادته فأوصلوا إلى الجهاد حتى يقتل وش ويت... أشياء كلها هي كلها من يعني من نفس اليهود يعني هذه هذه كلها من يعني من من صنع اليهود ومن طعنهم في الأنبياء ولذلك بحثه يعني عدة رسالة رسالة علمية جيدة جدا وهي كانت رسالة موضوعها يسوعا جدا موضوع الرسالة كان يسوع هو الإسرائيليات في ابن جيد الطبري وهي كان عندها علم هي هي تعلم اللغة العبرية فكانت تأتي بالنصوص من الكتب اليهود تتطابق تماماً مع مثل هذه الأصاب التي وردت في يوسف عليه السلام التي نقلها الطبري رحمه الله تعالى فكانت تطابق بين الترجمة وبينها وبين هذه وبين هذه الأصاب نعم لكن مثل هذه يعني ينبه على هذا الخطأ نعم لأن لأنه يخالف سياق القرآن وتخفي في نفسك ما الله مبديء والذي وال أبداه الله عز وجل هو ما أوحى إليه فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها ثم ذكر العلة في ذلك كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعئيم إذا قضوا منهن وطام عليه الصلاة والسلام وإلا فقلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليس محلا للوساوس ولا للخطرات عليه الصلاة والسلام فكان كما قال كما قال عليه عليه الصالح الصلاة والسلام تنام عيني ولا ينام قلبي قلبه دائما مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك كان يوصي الصيام أحيانا فقالوا رسوله وكان ينهى أصحابه عن عن الوصال والحديث في الصحيح فقالوا رسول الله إنك تواصل قال لست مثلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني هو الطعام والشراب هنا لا ليس المقصود ولكن المقصود هنا هو ما يشغله الله جل وعلا به من طاعته وذكره والشوق إليه و... و... والإنابة إليه ما يشغله عن, ال... عن الزاد ويلهيه عن الطعام وعن الشراب قال هو ومن من منكم مثلي فإني أبيت عند ربي فيطعمني و... ويسقيني إذا هذا هو التفسير الصحيح في... في... في هذه الآية وأن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه هو ما أوحاه الله إليه من أن يعني بأنه سيزوج زينب رضي الله تعالى عنها بعد طلاقها من زيد ولذلك ثبت في الصحيح أخرج النسائي والبخاري وأحمد وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء زيد يشتكي امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يمسكها فأنزل الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى نعم إذن هكذا جاء في ساب نزول يعني هذه الآية وعتاب الله عز الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد يعني أمسك عليك زوجك واتق الله كيف تقول له ذلك وأنت تعلم بأن الله جل وعلا أعلمك بأنه سيزوجك بأنه يعني سيزوجك أياما بعد طلاقها من زيد ولذلك زينب رضي الله عنه كما ثبت عنها في الصحيح كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوج كنا اهالي كنا وزوجني اللهم من فوق سبع سماوات ولذلك هنا هنا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم للعقد على زينب لا ما في عقد زوجها الله لا فلما قضى زيده لم يجرد ان زيد طلقها وانتهت عدتها زوجناكها إذا تم التزويج ولا لا تم التزويش خلاص؟ كذا كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأنها زوجة من فوق سبع سماوات، فكانت و... و... و... وكذلك ثبت أنها كانت تفخر على عائشة، فكانت تقول نزل زواجي من فوق سبع سماوات فردت عليه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قالت نزل عروز من فوق سبع سماوات ها لها زينب واعترفت لها بالفضل. رضي الله تعالى عنهما. هما إذن يعني أيضا مما يدل على التفسير الذي ذكرناه وهذا الذي ذكره غير, غير, غير واحد من المحققين نعم يدل على ذلك قوله تعالى فلما قضى زوجناكها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها دل هذا على أن استحالة العشرة بين زينب وبين وزيدنا رضي الله تعالى للأمر القدري الذي قدره الله سبحانه وتعالى وهذا أمر مقدر في القدم قدره الله سبحانه وتعالى بأنه سيزوج رسوله صلى الله وسلامه عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم وهذه العلة نعم إذا قضوا منهن وطروا، إذا قضوا منهن وطرا بعد يعني يعني لأن لأن الأدعية ليسوا أبناء شأنهم شأن غيرهم يا من الناس لذا قال جل وعلا وكان أمر الله مفعولا مفعولا يعني كائن لا محالة ما قضاه الله عز وجل سيكون ثم قالت تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له لماذا تتحرج ولماذا تخشى الناس والله حق أن تخشى ما كان على النبي من حرج فيما فاض الله أي شيء فرضه الله لك ليس عليك منه حرج يعني المستشرقون هنا لما يقولون إن, إن النبي السلام تزوج جسعة من النساء وسائل الأمة أربعا يقولون يعني شأن النبي صلى الله عليه وسلم ك... يعني ك... يعني, ك... يعني, ك... يعني كالسحاب ولا يطيل السحابة نبح الكلاب. هذه أوامر الله سبحانه وتعالى. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ولي... لم يؤشن الله سبحانه لم يؤشن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عليه في أمر شرعه له. وهذا أيضا شأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فذلك شأن الأنبياء السابقين. سنة الله في الذين اللذي خلو من قبل، يعني سنة الله الماضية في الأنبياء والموالين الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النبي صلوات الله عليه وسلم عليه أنه لم يجعل عليهم لم يؤسِّمهم في شيء، يعني لم يكتب لهم لم يجعل عليهم إثما في شيء كتبه الله لهم أو فرضه عليهم، وهذا يدلك على أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب كان فرض من الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. لذا قال جل وعلا ما كان على النبي من حرج. اي نوع من نوع حرج من في. ناكرة في سياق هنا النفي. نعم في يعني فيما فرض الله له ثم بين الله جل وعلا بأن هذه سنة بعد هذه سنة الله عز وجل. في يعني أنبيائه ويصلي صلوات الله وسلام عليه أجمعين سنة الله في الذين خلوا من قبل الذين خلوا من قبل أي من قبل بعثتك حذف المضاف إليه معنية معنا ولذلك بنية بنية على وعلى الضم وكان أمر الله قدر مقدورا وكان أمر الله الذي قضاه قدر مقدورا قدر مقدرا في القدم كما يعني كما ثبت الحديث عبد الله بن عمرو في صيح مسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال إن الله قدر مقادير القلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل شيء مقدر لذا قال جل وعلا وكان أمر الله الذي قضاه قدرا مقدورا مقدرا في قدم علم الله ذلك وكتبه عنده سبحانه وتعالى ولابد أن تمضي الأمور كما قدرها الله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا أي, أي وقعا وكائنا لا محالة الذين يبلغون رسالات الله وهذا متح الأنبياء الله تعالى ورسله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هذا أيضا فيها في ثنايا العتاب للنبي صلى الله عليه, عليه يعني كيف أنك هو, هو وتخشى الناس والله حق أن تخشيها ما هي نوع الخشية التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس الخشية نوعان، الخشية من من شيء تخافه أو الخشية من شيء تستحي منه، وهذا النوع والذي ذكره الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو من النوع الثاني استح النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتكلم المنافقون في شأنه أو أو أو أن يزقهم الشككون بأنه كيف تزوج يا امرأة كانت تحت يعني مولاه و الذي كان ينسب إليه فهم خشى كانت كانت استحياء لذا قال جل وعلا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى نعم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا كافيا والحسب هنا بمعنى الكفاية نعم وكفى وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حتى ينهون عن عن قولهم زيد بن محمد أبدا لا يقال بعد ذلك هذا يقال زيد بن حارسة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وانتبه هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولد له في حياته عليه الصلاة والسلام ولد له القاسم وولد له يعني يعني إبراهيم نعم وولد له إبراهيم في حياته وهذا لا يتعارض مع الآية لأن هؤلاء لم يبلغ يعني يعني مبلغ الرجال نعم وكان ب باب القاسم صلى الله عليه وسلم اكتناب بذلك، فلا يتعارض هذا مع الآية لأنهم لم يبلغوا ماتوا جميعا قبل الحنس، قبل أن يكتب عليهم الحنس ماتوا ماتوا صغارا رضي الله تعالى عنهم جميعين، نعم، فلذا يقول جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، طبعا قدمت رسالة لأن الرسالة أخص من من النبوة وهذا تشريف للنبي صلواته الله وسلامه عليه وشرفه الله عز وجل أنه لم لم يدعى يعني لم ينتسب لي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن عندما ينادوا ينادو ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والرسالة أخص هي من النبوة لذلك قدمت الرسالة على النبوة ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحانه وتعالى ولعلمه بكل شيء وتفاصيل أشياء ودقيقية شرع لكم هذه التشريعات العظيمة طيب النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح في يعني قال مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى دارا وأحسن بناءها إلا موضع لبنة طرد موضع لبنة في الحائط، فجعل الناس يطوفون بهذه الظاهرة ويتعجبون من حسنها، وهم يقولون لولا يعني موضع لولا موضع هذه اللبنة لولا موضع هذه هذه اللبنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنا اللبنة صلى الله عليه وسلم الذي تمم الله عز وجل به بنيان رسالت، فلذلك ختم الله عز وجل النبوات. وختم برسالات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعجب لأمر الله عز وجل حين طبعا زيد عندما كان ينتسب للنبي عليه وسلم كان شرفا عظيما ولا لا كان شرفا عظيما لكن فعجب لأمر الله عز وجل لما قطع الله له نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم شرفه تشريفا العلم الوحيد من الصحابة الذي ذكر اسمه في القرآن هو زيد لم يذكر غير باسمه في القؤن فكان هذا تطهيبا لقلب زيد رضي الله تعالى عنه مع هذا التشريع العظيم وأثنى الله عز وجل الثناء عطر ويستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ها؟ يعني في ثناء من الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطر لسمناه الله باسمه طبعا يكون, يكون رب العالمين يسميه باسمه هذا أمر يأمر عظيم ولذا لما ثبت في الصحيح لما لما يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبيّن وبيّد نكعب رضي الله عنه وقال إن الله أمرني أن أن أقرأ عليك القرآن قال سماني لك كع وبيّه رضي الله عنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم سماني لك ربي قال نعم فبكى وبيّه رضي الله عنه يعني إذا إذا ذكر الله بسمه فهذا أم أم أم عظيم وأم جل فهذا كان تطيبا لقلب زيد رضي الله تعالى عنه أنه هو العالم الوحيد من الصحابة الذي ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم وكان الله بكل شيء علينا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد بصوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.